فالذلك تخليف الكبير والكبير في هو الحبار بخلاف الواقع سواء كان لذلك عمدا أو فضلا هزداً أو جيدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم غير للذلك يكذب ليخذب الناس والله. وكما يكون الكذب بالاقوال يكون بالافعال والكذب انواع اعظمهم واشنعهم الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نوع ثاني من الذاكره الثالث والكذب على الناس واما اسباب الكذب اذا بدات نفع او